والأمين مصطفى على صحابتي الكرام ولبيته العظام المستكمين الشرف وبعد إخوتي الكرام ما زلت بفضل من ربي مع كتاب ربنا الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن يسلنا لكم طريق الهدى وأن يديم علينا وعليكم هذا الخير أبدا ونسال الله أن يغفر لنا والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا لكن نطمع في رحمه ربنا فينا اللهم امين ربنا طيب. قال الله تعالى لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله اليوم الاخر وما تولى فان الله غني حميد قال عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين ما عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم في قوله جل في علاه عسى الله يجعل بين بينكم وبين الذين عاديت منهم ما وده والله القدير والله الغفور الرحيم هذه يقول الله لعباده بأن العداوات للكافرين الذين يصدون عن سبيل الله جل في علاه وحربونكم في دينكم ويرضون لانفسهم مقاتلة مقاتلاتكم والصد عن سبيل الله جل في علاه والصد عن دعوتكم هؤلاء قاتلهم كما يقاتلونكم لكن قال الله تعالى لا ينهىكم الله الذين لم يقاتلكم في الدين او الذين كانوا من الأقرباء والأقرباء لهم لهم الأرحم لهم سفط أو صلة الرحم عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عاديتهم من مود أي محبة البغض ومودة بعد النفرة وأولفة بعد الفرقة والله على كل شيء قدير مسألة القلوب لا يملكها إلا رب القلوب سبحانه وجل في علام يميل القلب حينا وطارة ويثبت القلب حينا وطارة سبحانه وجل في علام. فقال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقال وقال الله تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ألف بينهم أعسى الله أن يجعل بينكم بين الذين عديت منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم أي على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتباينة والمتضادة والمتنفرة والمختلفة فالله جل فعلها على كل شيء قدير دع الأمور تجري فيها عينتها ولا تبيتن الليل إلا خاري البال ما بين ترفعت عين واخرى وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال لما قيل الأعربي كيف عرفت ربك قال بالغير قال عرفت ربي بالغير يعني شوف الله تعالى يجعل أحوال المتنفرة متقاربة المتبعدة المتوافقة المتنفرة متوافقة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لذلك قال عسى الله يجعل بين بينكم وبين بين الذين عاديتم منهم موده والله قدير لانه الذي يملك القلوب خلاص تعالى وذكروا وذكروا نعمه الله عليكم وكنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فانقذكم منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أجدكم دلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وهم يقولون الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن الله ورسوله أمن, الله ورسوله أمن وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وفي الحديث أحب حبيبك هنما وابغض بغيدك اوما ما عسى ان يكون بغيدك يوما ما ابغض بغيدك هونما عسى يكون حبيبك يوما ما الحديث جاء مرفوعا موقفا وصحيح انه موقف على عيد ابن ابي طالب كيف الصوت الان نعم كيف كيف الان طيب الحمد لله قال والله قدير لأن الله تعالى هو الذي يملك القلوب والمساله مساله قلوب الميل اصلا ميل القلوب وادي لا يملكها الا علام الغيوب قال الله تعالى والله قدير والله غفور رحيم يعني يغفر الكافرين اذا تابوا اليه ويبدل حسنات سيئاتهم حسنات ويرفعهم درجات قال رب الارض والسماوات والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضعف له العذاب ومن القيامة واخذت فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيأتيم حسنات وكان الله غفور رحيما والله غفور رحيم يعني يغفر الكافرين ويبدل سيأتيم حسنات كما قلنا فإن تابوا إلى ربهم جل في علاه كانوا من أرفع الناس درجة إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواء خيري إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد أتحبب إليه بالنعائم وأتبغدون إليه بالمعاصي فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم سبحانه جل في علا اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين جزاكم الله خير قال الله تعالى لا ينهيكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم هذا وصف مقيد هذا امر مقيد لا ينهاكم بالإحسان الى الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم ما في مقاتله ما في اخراج ما في كيد ما في مكر لكم ما في العداوه وان كانت مكنونها القلب ما اظهروا هذه العداوه ولا اثر هذه العداوه فالله تعالى قال لكم أنت أن تعاملوهم بالاحسنه رضي الله انجاز والله يسلم قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم في الدين والمنخروجون من دياركم يعني أن يعني يعني يعني عاونه وتعاونوا على إخراجكم كما فعل أهل مكة وكما فعل المنافقون في تعاونهم مع اليهود ومع العرب الذين جاءوا حاططا بالمدينة اي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكافر الذين لا يقاتلونكم برا وإحسانا دفعا لمظلمة تقع عليهم أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وليس البر هنا المودة أخطأ من قال بأن البر هنا معنى المودة لأنه لا مودة بين أهل الإيمان وأهل الكفران ما صح حتى المودة بين اهل الإيمان وأهل الكفران لا يجوز بحال جزاكم الله خير أحسن الله عليك ومحمد الرحمن لأنه لأن لأن الله قطع كل مودة بين المؤمنين وبين الكافرين قال رب العالمين ما, ما تالد... لا تلد قاما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله فهنا في قوله تبروهم أي تحسنوا إليهم أي ترفع المظلم عنهم هذا هو المقصود الإحسان إليه رفع المظلم عنهم نعم. أن تبروهم أي تحسنوا إليهم وتقصتوا إليهم أي تعدلوا إن الله يحب المقصدين قال ان تبروهم وتقصطوا إليهم أي تعدلوا في القضايا. كما قال عبد الله بن الراحة عندما ذهب إليهم فقالوا رضي الله عنك يا فريد فقالوا يعني فارادوا رشوته فقال أيها الناس إني جئت من عندي خير الناس وأحب الناس الى إلى, إلى شر الناس وأبغض الناس إليه على من؟ على اليهود ولا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم فقالوا هكذا خلقت السماوات والارض ما دمت قلت ذلك فخذ منا فهكذا خلقت السماوات والارض يعني بالعدل دون, دون الظلم رزائل قال لا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم قالوا هكذا خلقت السماوات فلا فلا ظلم ولذلك قال إن الله يحب المقصتين وتعلمون بأن بأن أم أسماء بنت بنت ببكران دران ضاه جأت وهي كافرة وجاءت الله يرضى عنكم حافظك ربي يا مجد أحسن الله عليك وارفع الله مقامك وجعل الله وجعل ذلك في مزايا حسناتك وداعا نعم هل والشعر في في مكانه قال قال أسماء قالت أسماء فإنها إنها راجية إنها راجعة لأن أصلها قال صلي أمك صلي أمك نعم صلي أمك ورد أن أسماء بنت, بنت أبي بكر رد ما أرضاها جاءتها أمها بهدايا وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها فسألت عائشة رضي الله عنها أرضاها فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله الذين أمي في الدين إلى آخر آية إن الله يحب المقصطين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المقصطون على منابر من نور عن يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ومولهم 对。 هذي هذي هناك من يستطيع أن يعبر ما أدري أين هو ما أدري هل هو يتعاون مع من يرسل له على التعبير ولا لا الله أعلم أرسل هذه الرؤيا للمشرفين المشرفين قد يرسلون إليهم لأنه متقنين في الباب ما شاء الله والقاطع بالله وأهل تخصص لكن لا أدري يتعاونون لا يتعاونون المشرفون يعرفون بذلك ما أعرف سألوهم بذلك أو هم أعلم بهذه الرؤيا. قال الله تعالى: إنما أنهاك الله عن الذين قاتلوكم في الدين. اللهم أمين اللهم أني إنما أنهاك الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم انت ولوهم. أي إنما أنهاك الله عن, عن موالاتها ولا الكفرة الفجرة الذين يكيدون لكم أنكرون لكم صباح مساء للينهار وهم يريدون يريدون قتلكم يريدون تشريدكم يريدون وقف دعوتكم دعوتكم يريدون محاربه دينكم ينهك الله تعالى عن ان تبروا ان تحسنوا بل لابد من الغضه والشده يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماهم جهنم المصير إنما إنهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم إنما إنهاكم الله عن هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة وكادوا لكم ومكروا لكم وقد قال الله تعالى يا أجوال الذين أمنوا لا, ت... لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فان الله أمركم بالمعداة والمقاتلة قاتلوا المشكين كافة كما يقاتلونكم كافة قال الله تعالى ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يعني من تولى هؤلاء فأولئك قد ظلموا وبغوا وتغوا وتوليتهم تصل بهم إلى الكفر إن استحكمت الولاية لأن أصل الولاية المودة والنصرة فإن استحكمت المودة من قلوبهم ونصرتهم على أهل الإيمان وأهل الإسلام فالأمر هنا فالأمر هنا يكون يكون على الكفر فتكون هنا التولي هنا يكون على الكفر ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون والظلم ظلمان ظلم أكبر ظلم أصغر فإن استحكمت المودة والنصرة كان الظلم أكبر وإن لم تستحكم وكانت المسألة على المعصية فهي معصية وكبيرة من الكبار قولي تعالى يا أجوال الذين أعملوا لا تتخذوا لهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن على الكفار لهن حلوا لهم ولهم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما أنفقتهم ولا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليكم السلام هنا هذه يعني تعلمونها بانه بصوره الفتح كانت المسألة في الكلام على صلح الحديبيه وما حدث من صلح الحديبيه وكان من اصل من أصل الشروط المجحفه انه من جاءكم منا من جاءكم مننا فردوها علينا ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم وكان هذا عموما فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال التزم بشروطك معهم إلا في النساء النساء خرجوا من هذه المعاهدة النساء, النساء خرجنا من هذه المعاهدة وهذه الايه تعتبر مخصصه للسنة هنا السنة كانت على الجميع و... وجاءت الآية مخصصة عند من يقول بأن سنة خص القرآن يخص سنة نعم والتحصيص عند بعضهم كالحنا فائرين أنه نسخ فإن الله عز وجل أمر عباد المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنهن فإن علمهن مؤمنات فلا يرجعهن إلى الكفار لهن حل لهم ولاهم يحلون لهم تتعلمون بأن الله جل جل في علا قد خصص هذا التعميم لضعف النساء ولأن المرأة تابع للرجل ولأنه لو تركنا المرأة للكفار فإنها لابد أن تكون إن كانت تحت الرجل لابد أن تراها يعني تأتي يعني كانت تحت الرجل لابد أن تراها تأتي تحت الرجل في كل شيء فقد تكفر وتترك دينها وهي تحته. نعم. قال ابن عباس في قوله تعالى يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم هناك مهاجرات فامتحنهن كان امتحنهن ان يشهدن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يقال لهم ما جاء بكنا فنعنا أنهن أتينا من أجل الديانة من أجل الدين من أجل الطاعة يعني يمسكوا عليهن قال فإن مؤمنات فلا ترجعن إلى الكفار يعني يحرم او تحرم المرأة للكافر لأن الله جل في علا قال ولا تمسكوا بعصم, بعصم الكواف فإن علمتهن مؤمنات يعني شهدنا بلا إله الا الله أن محمد رسول الله امامكم وأحسن التعبير وأيضا علمتم بأنهن ما يعني ما تركنا البلاد والأوطان والرجال إلا إلا لدين الله جل في علاه فعلى المرء أن يكون فعليكم أن أن تمسكوا وتعضوا بالنواجز عليهن وأيضا أن تدفعوا لأهل الكفر شوف هذا عدل الإسلام المهور التي دفعت لهن او الأموال التي دفعت أو دفعت لهن لأنه قال لهن حل لهم ولهم يحلون لهن فهذه الآية حرمت المسلمات على المشركات وقد كان جائزا في بداية ابتداء الاسلام من الزوج المشرك المؤمنة ولهذا كان أبو العاص ابن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنهم جميعا قد كانت مسلمة على دين القومين فلما وقع في الأسارة يعني يوم بدر بعثت مرأته زينب في فدائه بقلادة لها كانت الأمي خديجة فلما راها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة الله أكبر حسن العهد من الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيتم أن أن ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها فافعلوا هذا كلام الشفعي هذا كلام الشفعي كلام الشفعي ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها فافعلوا ففعل فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه فوف له بذلك وصدقه فيما وعده بعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع على زيد بن حارثة رضي الله عنه فأقام ابن من بعد وقعت بدر وتعلمون أن إسلامه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وشكر الله له وعده والوفاء بوعده الله تعالى وأتوم ما أنفقوا يعني يعني أزواج المهاجرات من المشكين دفعوا إليهم ما دفعوه لهم من مهر وغير ذلك فهذا حقهم والإسلام لا يأتي يظلم أحداً ولا جناح عليكم أن تنكحونه إذا اتهمون أجرهم يعني إذا الصداق المطلوب له النفق قالت تعالى وأتى النساء صدقاتهن نحلا قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني تحريم من الله عز وجل على عباد المؤنين نكاح المشركات والاستمرار معهن كما أنه لا يجوز للمشرك أن ينكح المسلم وفي صحيح النصوى عمران ابن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق عمر بن الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحدهما معاوية بن سفيان والأخرى صفوان ابن أمين وقال ابن ثور عن معمر عن زهري أن أنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأسفل الحديبية حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليه فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمره أن يرد الصداقة إلى زواجهن حكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداقة لأزواجين وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال تعالى واسألوا ما أنفقتم ولا يسألوا ما أي طالبوهم بما أنفقتم كما أنهم يطالبون بما أنفقتم الله تعالى ذلك حكم الله يحكم بينكم أي في الصلح والاستثناء النساء والأمر بهذا كله حكم الله لا فعله فالنبي لا يتراجع فهنا النساء قال خرج النساء من هذه المصالحة المسألة وقفة على الرجال للنساء. قالوا قال فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وقد قال هذا في الكفار الذين ليس لهم أهد إذا فرت إليهم امرأة ولم يدفعوا إلى زوجها شيئا فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شيء حتى يدفع إلى زوج الذهباء لها مثل نفق ذلك من باب المقاصة وذلك أقر المؤمنون بحكم الله جل الفعلاء وأدوا ما أمروا من نفقات المشكيات أنفقوا على إنسائهم وأبى المشكون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين فقال الله تعالى وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم بهم أممونون وكانت المقاصه فإن بقي شيء للمشركين بعث عليهم وان بقي شيء للمؤمنين تحال المؤمنون أيضا لاخذ حق منهم وهذا تاصيل وحكم الله جل في علاه انا علاه هل فؤادك المنضبطه وين اخوك صدق من حسن عقل المؤمن الفطنة في التعامل مع عدائه لا غلو ولا جفو من حسن عقل المؤمن الفطنة في التعامل لا غلو ولا جفو مع عدائه القلوب بيد علام الغيوب ديننا دين العدل، الدين الإسلامي، دين العدل، ديننا دين العدل.